انه خالع زوجته فلانة بنت فلان مقابل ما اعطته من ارضها الواقعة في المكان الفلاني المملوكة لها بموجب الصك رقم وتاريخ وانتهت خرق مخالعة لما ذهب بهذا السك لتلك الارض يريد ان يعمرها وجدها مغتصبة قد عمرها شخص فالعوض فسد في اشكال ما مسك شيء هل ينفسخ الخلع تعود الى اصمته تكون في ذمته لا خرجت من ذمة خلاص ما الذي له حينئذ قدر قيمه الارض ما دام الارض استحال ان تصل اليه له قدر قيمتها لان الخلع ما يرجع ربما تكون هذه قد تزوج زوجا اخر تمت عده الخلع وتزوجت والارض ما لمسك ارض يقول هذه زوجتي ردها علي لا خلاص فالخلع ما ينفسخ ببطلان العوض كالخلع والعتق على مال العتق على مال رجل عنده رقيق وجاءه آخر واعطى الرقيق مبلغ من المال وقال اشتر نفسك من سيدك بألف ريال فاشترى الرقيق نفسه من سيده بألف ريال ثم ان الرقيق اعطي من قبل محسن 1000 ريال قيل له ادفعها لسيدك فذهب الرقيق وبدلها بمزورة او مكسره او فيها عيوب واعطاها اياه فنظر السيد في الدراهم التي اعطي وجدها ما تصلح فهل ينفسخ العتق لان القيمه فسدت ما ينفسخ وإنما يلزم أن يسلم شيء سليم وإلا العتق ماذا؟ العتق ما يعود والعتق على مال والصلح عن دم العمد كذلك الصلح عن دم العمد يختلف عن الصلح على مال مثل الرجل الذي بينهما معاملة وقلنا على عشرة أطنان حديد هنا صلح عن دم عمد شخص توجه عليه القصاص لانه قاتل عمد عدوان فجاء شخص اخر قال انا اشتري رقبه هذا الرجل منك بمئة الف ريال يصطلحوا اياك بدل ما تقتلونه ماذا تستفيد انا اعطيك مليون ريال ما هم مئة الف اعطيك مليون واعتقه لله وانا ادفع لك المليون اتفق على هذا ثم إن الرجل أعطاه مليون عندما برق فيه وجده معيب أو أعطاه أرض أو عمارة تساوي هذا المبلغ فلما نظر فيها وجد فيها عيب هل ينفسخ العقد الأول أو لا لا ما ينفسخ العقد لأنه ليس مقابل مال وإنما هو مقابل دم والشرع يتشوف الى حقل الدماء فنقول العقد صحيح لكن من حق اللي عفى عن, الد... عن القتل ان يطالب هذا الرجل بما اتفقوا عليه ولا يقال اعطاه شيئا ما صلح فالعقد ينفسخ ما ينفسخ وهذا معنى قوله والصلح عن دم عمد يعني حتى لو كانت القيمة أو العوض أرض أو عمارة أو دراهم أو جنيهات أو نحوها وجد فيها غش أو وجدها مغتصبة أو نحو ذلك ما ينفسخ العقد وإنما المطالبة بما يقابله هذه الأشياء التي مثل بها التي لا ينفسخ فيها العقد قال لو باعها قبل قبضها فلا باس لانها الان هي نفسه ليست هي المقصوده عندنا هذه الانواع وانما المقصود قيمتها اذا باعها قبل قبضها هل يصح يصح لان العقد لا ينفسخ ببطلانها فمثلا ذاك الرجل الذي خالع زوجته على ارض باع الارض قبل ان يطلع انها مغتصبه البيع صحيح ثم المشتر الأخير يرجع على كل واحد منهم وهكذا فيجوز لمن له عوض الخلع أو له قيمة العتق أو له الصلح عند دم العمد يجوز أن يبيع هذه الأشياء قبل أن يقبضها بخلاف من له عشرة أطنان الحديد مقابل صلح عما في الذمة لا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها لأن العقد إذا انفسخ إذا تغيرت الثمن أو تغيرت الحال انفسخ العقد لكن هذا العقد ثابت الخلع والعتق والصلع عن دم العبد دم العمد لا يسقط ولا ينفسخ ما دام وإنما القيمة تطالب بها في الزمة وكذلك أرش الجناية وقيمة المتلف والمملوك بإرث أو وصية أو غنيمة إذا تعين ملكه فيه لأنه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه فجاز بيعه كالوديعة كذلك مثل أرش الجناية ارش الجناية شخص جنى عليه اخر فقطع يده فتخاصم يطالب بارش هذه الجناية فقال الجاني اصطلح معك على اعطيك ارضي الفلانية او بيتي الفلاني او سيارتي الفلانية عن هذه الجناية التي جنيت عليك فاصطلح على ذلك وإلا هذا من حقه مثلا ان يقتص يقول اما ان ترضيني عن هذه الجناية والا أن أطالب بقطع يدك مثل ما قطعت يدي فاصطلح على شيء هذا الشيء الذي اصطلح عليه أرض أو سيارة أو عمارة أو نحو ذلك هل يجوز لمن كانت لمن هي له الآن أن يبيعها قبل قبضها نعم يجوز له لأنها لو تغيرت الحال ما بطل العقد العقد صحيح عقد عرش الجناية صحيح ما ينفسخ وإنما له قيمة ما اتفق عليه فلا يمثل. مثل عوض الخلع وكذا عرش الجناية وقيمة المتلف وقيمة المتلف كذلك إذا رجل أتلف سيارة شخص فاصطلح على مال عن هذه السيارة فمن حق صاحبها مثلا أن يبيعها قبل قبضها ومن حقه مثلا أن يتصرف فيها وإن لم يقبضها لأنها عن, أرش عن قيمة متلف والمتلف هذا ذهب وانتهى. فله لو لم يحصل له قيمة هذا الشيء يكون صافي له له أن يطالب بقيمة السيارة وقيمة أو, أو نحو ذلك وقيمة المتلف والمملوك بإرث أو وصية المملوك بإرث أو وصية يجوز بيعه قبل قبضه لأنه لا ينفسخ التملك هذا إذا حصل شيء ما مثلا جئت إلى شخص وقلت له ابن عمك الذي في الرياض مات وأنت الوارث له الوحيد معلوم هو يعرف هذا أنا أريد أن أشتري منك بيته الذي يسكن فيه هذا الوارث ما اطلع على البيت ولا قبضه ولا استلمه وباعه لأنه ورثه، فهل يصح؟ يصح بيعه لأن العقد هذا الميراث جبري لا يقال بطل العقد ما يرث ما دام أنه وارث فالآلة ليه السلعة من طريق الميراث أو من طريق الوصية له أن يبيعها قبل أن يقبضها والمملوك بإرة أو وصية أو غنيمة الإمام قسم الغنيمة بين الغزاة هذا الغازي صار له من الإبل مئة كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين أعطى هذا مئة وهذا مئة وهذا أكثر وهذا أقل على حسب ما يراه صلى الله عليه وسلم في مصرحة الإسلام والمسلمين اعطى حكيم بن حزام رضي الله عنه ثلاثمائة من الإبل فالغنيمه هذه صارت لحكيم بن حزام ثلاثمائة من الإبل هل له أن يبيعها قبل أن يقبلها نعم له لأن هذه آلة اليه بالقسمة من الغنيمه او غنيمه اذا تعين ملكه فيها لانه لا يتوهم غرر الفسخ يعني ما يقال رجع فيه الميراث يرجع فيه لا الميراث خلاص ماذا وارث وارث بخلاف البيع اذا ال إليه عن طريق البيع قد يفسخ البيع لكن إذا آل إليه قيمة خل أو قيمة مملوك رقيق اعتق أو قيمة صلح عن دم عمد أو نحو ذلك هذا ما ينفسخ العقد لأن العقد لا ينفسخ فيجوز بيع قيمته قبل قبضاه نعم والصداق كذلك قال والصداق كذلك امرأة أصدقها زوجها مئة من الإبل قال لك عندي صداق مئة من الإبل هي مع الراعي في المكان الفلاني مئة من الإبل فرضيت بهذا وتزوجها ودخل عليها أرسلت مندوب لاستلام المئة من الإبل فوجدها قد ماتت قبل أن يصدقها إياها فهل ينفسخ العقد؟ لا ما ينفسخ العقد إذا كانت ماتت قبل أن يصدقها قبل أن يعقدها عليها فلها قيمتها والعقد باقي ربما تكون معه لمدة أشهر فلا ينفسخ العقد فقيمة الصداق كذلك لا يتنفسخ العقد وإنما له أو لها القيمة نعم. والصداق كذلك قاله القاضي لأنه لا ينفسخ العقد بثلفه فهو كعوض الخلع الصداق مثل الخلع لأن الخلع الذي تدفعه الزوجة والصداق الذي يدفعه الزوج. وقال الشريف وأبو الخطاب هو كالمذيع لأنه يخشى رجوعه بانفساخ النكاح بالردة فأشبه المذيع أبو الخطاب رحمه الله يقول لا الصداق يختلف لما يرحمك الله قال لأنه قد يرجع فيه الميراث والخول وقيمه وقيمة العتق وغير ذلك هذه لا يرجع فيها لكن الصداق قد يرجع فيه كيف يرجع فيه اذا ارتدت عن الاسلام قال اذا ارتدت عن الاسلام للزوج الصداق يلزمها ان تعيد الصداق الذي اعطاها الزوج فهو عرضه للفسخ قالوا هذا نادر والنادر لا حكم له فصل بارك الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل كنت حاجا فرميت جمرة العقبة من الجهة التي لا يرمى منها جهلا مني ثم حلقت وذبحت الهدي وفي الغد أعدت الرمي من الجهة الصحيحة فماذا علي لنش عليك شيء والحمد لله يقول السائل ما حكم ما حكم صلاة الفريضة على الراحلة أو السيارة إذا لم تكن متجهة إلى القبلة صلاة الفريضة لا تصح إلا باستقبال القبلة ولا تصح على الراحلة إلا لضرورة كأن تكون الأرض وحل ومياه تجري ولا يستطيع الرفقها ان ينزلوا في الأرض ويخشون من فوات الوقت فيصلون على رواحلهم ويتقدم إمامهم أمامهم وأما المافلة فتصلى على الراحلة مستقبل القبلة وغير مستقبليها يقول السائل إذا أذن المؤذن في صلاة الفجر وأنا في ركعة الوتر هل تحسب وترا إذا دخلت في صلاة الوتر ثم أذن المؤذن وأنت فيها فصلاتك صحيحة ووترك صحيح إن شاء الله لا حرج في هذا يقول السائلة أوقفت منزلا في مكة ثلاثة أدوار لطلبه العلم وأنا أسكن خارج مكة هل يجوز أن أعمل دورا رابعا لأسكنه ويكون لي حين آتي إلى مكة إذا أوقف المسلم وقفا صارت يده فيه كيد غيره سواء بسواء ليس له خاصية إلا إن كان قد استثنى شيئا ما مثل ما لو أوقف مسجد للصلاة هل له أن يحتجز فيه مكان خاص به أو يتصرف فيه بأي تصرف خارج عن أي واحد من المسلمين لا وإنما هذا يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي الذي هو الناظر العام على الأوقاف فإذا كان في هذا مصلحة للوقف نفسه أو للموقوف عليهم فمن حقه أن ينظر في المصلحة إذا قال الرجل مثلا أنا أريد أن أقيم دورا رابعا مثلا أستفيد منه مدة حياتي ثم بعد ذلك يكون تابعا للوقف أو نحو ذلك ورأى الحاكم الشرعي الذي هو الناظر العام على الأوقاف أن في هذا مصلحة فمن حقه أن يأذن في ذلك يقول خرجت من القصيم إلى المدينة ومن ثم إلى ينبع ومن ثم إلى مكة وأحرمت من الجحفة إذا كانت الجحفة بعد ما انصرفت من ينبع مثلا هي ميقاتك الذي تمر به فلا بأس عليك هل يجوز لي استعمال الحبوب المانعة للحيض في شهر رمضان المبارك إذا استعملت ما يمنع الحيض فامتنع نهائيا فلا بأس عليها لكن أحيانا تستعمل ما يمنع الحيض فلا يمنع وإنما يمنع نزوله كالمعتاد فيتقطع عليها فيربك عادتها فإذا كانت جربت نفسها بأنه يمنع منعا نهائيا فلا بأس عليها لأن الحيض هو الدم النازل فإذا لم ينزل دم فهي طاهرة يقول السائل ما هي مراقبة الله تعالى الحقيقية مراقبة الله جل وعلا الحقيقية كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بدرجة الإحسان هي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يقول لي زوجتان وأريد أن أفارق إحداهما فهل يجوز لي أن أقول لها تنازلي عن حق المبيت وغيره وابقي مع أولادك وأنفق عليكم إذا كان قد عزم أو فكر في طلاقها وعرض عليها وتنازلت فلا باس بهذا لقول الله جل وعلا وان امراه خافت من بعلها نشوزا او عراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وسوده رضي الله عنها لما كبرت تنازلت عن يومها ليلتها من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها فإذا رأت الزوجة أن من المصلحة أن تتنازل عن يومها أو ليلتها أو بعض أيامها فلا بأس بهذا وهذا من الصلح وبقاؤها مع أولادها خير من الطلاق والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين